الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَمَا سَ ذَالِكُمْ تُعْظُونَ بِهِ والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أيّة ما سف من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله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 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جَاءُوكَ حيوك بما لم يحيك بِهِ الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول عسبوهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا فلا تتناجو بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبذل والتقوى والتقوى الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضار, شيئا إلا وليس بضار بهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون. ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون, يوادون مَنْ حد الله ورسوله ولو كانوا